المراد بالناس القائلين إن الناس قد جمعوا لكم نعيم بن مسعود الأشجعي أو أعرابي من خزاعة كما أخرجه ابن مردويه من حديث أبي رافع ويدل لهذا توحيد, توحيد المشاري إليه في قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان الآية قال صاحب الإتقان قال الفارسي ومما يقوي أن المراد به واحد قوله إنما ذلكم الشيطان فوقعت الإشارة بقوله ذلكم إلى واحد بعينه ولو كان المعنى جمعا لقال إنما أولئكم الشيطان فهذه دلالة ظاهرة في اللفظ انتهى منه بلفظه قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثم ولهم عذاب مهين ذكر في هذه الآية الكريمة أنه يملي للكافرين ويمهلهم لزيادة الإثم عليهم وشدة العذاب وبين في موضع آخر أنه لا يمهلهم متنعمين هذا الإمهال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 فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون وقوله ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا إلى قوله أخذناهم بغته فاذا هم مبلسون وبين في موضع آخر أن ذلك الاستدراج من كيده المتين وهو قوله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين وبين في موضع اخر ان الكفار يغترون بذلك الاستدراج فيظنون انه من المسارعه لهم في الخيرات وانهم يوم القيامه يؤتون خيرا من ذلك الذي اوتوه في الدنيا كقوله تعالى أيحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وقوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا وقوله ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا وقوله ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى وقوله وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا الآية كما تقدم والبأساء الفقر والفاقة والضراء المرض على قول الجمهور وهما مصدران مؤنثان لفظا بألف التأنيث الممدودة قوله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا اذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ذكر في هذه الآية الكريمة أن المؤمنين سيبتلون في أموالهم وأنفسهم وسيسمعون الاذى الكثير من أهل الكتاب والمشركين وأنهم إن صبروا على ذلك البلاء والأذى واتقوا الله فإن صبرهم وتقاهم من عزم الأمور أي من الأمور التي ينبغي العزم والتصميم عليها لوجوبها وقد بين في موضع آخر أن من جملة هذا البلاء الخوف والجوع وأن البلاء في الأنفس والأموال هو النقص فيها وأوضح فيه نتيجة الصبر المشار إليها هنا بقوله فإن ذلك من عزم الأمور وذلك الموضع هو قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وَبِقَوْلِهِ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَيَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى بَلْ فَسَّرَهُ بِخُصُوصِ ذَلِكَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ ويدل على دخوله فيه قوله قبله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وبين في موضع آخر أن خصلة الصبر لا يعطاها إلا صاحب حظ عظيم وبخت كبير وهو قوله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وبين في موضع آخر أن جزاء الصبر لا حساب له وهو قوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قوله تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ذكر في هذه الآية أن من جملة ما يقوله أولو الألباب تنزيه ربهم عن كونه خلق السماوات والأرض باطلا لا لحكمة سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا وصرح في موضع آخر بأن الذين يظنون ذلك هم الكفار وهددهم على ذلك الظن السيء بالويل من النار وهو قوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. قوله تعالى وما عند الله خير للأبرار لم يبين هنا ما عنده للأبرار، ولكنه بين في موضع آخر أنه النعيم، وهو قوله إن الأبرار لفي نعيم، وبين في موضع آخر أن من جملة ذلك النعيم الشراب من كأس ممزوجة بالكافور وهو قوله إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا نكتفي بهذا القدر وهنا تنتهي سورة الآل عمران وسنكون في الحلقات القادمة إن شاء الله نمضي مع المؤلف في تفسير سورة النساء فإلى لقاء قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته